وَأَسِرْ قَوْلَكُمْ أَوْجَهُهُ فَأَسِرْ قَوْلَكُمْ أَوْجَهُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَنَا أَعْلَمُ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَا خَلَقَ وَهُوَ َ هوَّ جَلَلَكُأَغضَذَلُلَم فَمشُخِي مَنَكِ بِهَا وَقُلومِ من الِزتِ هوَّ جَرَلَفُ أَغَرَلُولًا سَسُخِي مَنَكِ بِهَا وَكُلومِ من للِلتِ النشور, النشور أَمِت فَاسْتَمَنَّاتِ أَنْ يُقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورُ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 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرَ أَأَنتَ كَانَ نَكِيرَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فوقهم صافات ما يمسكهن الا الرحمن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير ام من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من أمن هذا الذي هو جند ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غروب إن الكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك ربطه أمن مَن هذا الذي يغزقكم ام سكر؟ بل لجوف يعطون ونفوا من لجوف يعطون ونفوا أفمن يمشي مكبا على وجهه اهدا يمشي سويا على صراط مستقيم أبن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي شأكم وجعل لكم السمع والابصار والافكاده هو الذي انشئكم وجعل لكم السمع والابصار والافكاده قليلا ما تشكو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل ان م لا الم ضب اللهه وَإما أنا نب